124. ألم نجعل الأرض مهادا 125. والجبال أوتادا 126. وخلقناكم أزواجا 127. وجعلنا نومكم سباتا 128. وجعلنا الليل لباسا 129. وجعلنا النهار معاشا 120.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 فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسِيرَةَ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ مَا كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَادِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا سَقَا جَزَاءً وَفَاقًا إِنَّهُمْ كانوا لا لَا يَغْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَّا 121-وكواعب أترابا 122-وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا 124 124. ربك عطاء حسابا 125. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا 126. يوم يقوم الروح والملائم يَصُفُّ الَّذِينَ لَا لا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كنت ترابا